الأم نبع الحنان ومصدر العطف والرحمة فكم ساهرت وكم تعبت وكم بكت وكم تجرعت كل ذلك من أجلك أنت فما أجدرها بالبر والإحسان طول عمرها. ضحيا شان وما فيش مره قالت فيها ها الصانع لك الله يلي الجنة تحت رجلك قلبي وعيني اشتاءوا إليك يا اللي الجنة تحت رجليك قلبي وعيني اشتاءوا إليك نفس ما اللي علي منك ولما نم برضى حلم بيكي نفسه مالي علي منك ولما نم برضه احلم بيكي طول عمرها بالضحي عشانك ومفيش مرة قالت فيها آه آه نفسي قرد لك عليا ده نوصاني علي كلام طول عمرها بالضحي عشانك a mátiš mračník v ní? صغر كبار لسى ابتدع تعبنا برضو عشان دايما مشغل بل علينا شايلة هممنا بدلنا صغار كبار لسى ابتدع تعبنا برضو عشان دايما مشغول باله علينا شايل همنا بدلنا والله يا عم احيى شان مش مرة قالت فيها نفسي اردجلك Všechno, co jsem měl, a مشاف في اللي عليا قال يا عليا وطيبة يا أمي وكلك حمديا ولو في يوم طلبت عمري مشاف في اللي عليا انا مشتاق لحنينك نفسي أجيلك ده انا من غيرك مش في حياه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 And I'll see you next